الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله والصفه والمسار على نهجه إلى نهجه أما بعد سيقول المصنف رحمه الله باب اللقيم اللقيم هو الشخ الذي يزقته الإنسان ولا يعرف والده ومعفوض من الالتقاط وأصل الالتقاط رفع شيء من الأرض والمرابد اللقيب هو الطفل الذي لم يعرف أبواه وإما أن يكون منبودا بمعنى أن والده أو والدته وبعثه تخلصا من تجعته كما يقع من الهياذ بالله من المرأة في حال الزناها او يكون من الوالد والوالده بتواطؤ منهما فما يقع عند باب الرعاه من يكون لحال فقط انهم ربما تخلوا عن اولادهم وان له احكام كان لنانا رحمهم الله عليها وغرد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد جمله من القضايا في حكم انتقاب اللقيط وما ترتب على ذلك الانتقاب ومنسبة اللقيط في باب اللقطه انه نوع خاص من الالتقط يرفع ويؤخذ فاللقطه تقدم عنها في الاموال وان اللقيط فانه في الإنسان خاصه فسياتي ان شاء الله تاريخ اللقيط وذراعه من كان يذكرهم رحم الله الله ونضيّن حقيقته فهو نوع مخاص من, من الشقاب فتكون المناسبة بين باب اللقين وباب اللقطة أنه شروعه في الخاص بعد الآن لأن الكل متعلق بالضائر والمفقود والموجود للغير وهذا الباب تضيّن ذلماه رحمه الله في حقيقة الملتقط وهو الرحمن الأول وهو الشخص الذي يلتقط ثم كذلك الشخص الذي يحق له الالتقاط وهو الركم الثاني الملتقط والأمر الثالث الذي يتعلق بركم صفة الالتقاط فيبينون الأحكام والمسائل المتعلقة على هذا في ذكر الوجوب النفقة عليه وهل تكون من المنفقة أمنا لمدهة إمان المسلمين ثم كذلك الآثار المترتب على هذا الالتقاط من حيث ولائه وميراثه وجنايته وغير ذلك من المسائل والأحكام التي تترتب على أخذ اللقيق لا يزال هذا هذا الأمر موجودا في كل عاقب وفي كل زمان ومسان أنه ربما وجد اللقيق ولا يحتفظ وجود اللقطة بحال الخوف من الزنا والفقر من تبعات الزنا والفقر وإنما يقع في بعض الأحيان بسبب الضياء كأن تفقد الأم صغيرها او يكون الولد من والده ثم يضيح عنه كل هذا من أسباب وجود اللقطة وقوده رحمه الله باب النطيط أي شهاد الموضع إذا أذكره لك جملة من الأحكام والمسائد التي تتعلق بأحكام إتقاط الأرخال <تصفيق> وهو فتل لا يعرف نسبه و لا رفته نبذ أو ظنر قال رحمه الله وهو فتل قوده رحمه الله وهو فتل أخرج الباله فالباله لا ينصف بكونه لقيطاً من لا نحكم بسمنه لخيطا ولكن لو أن بالغا وجده إنسان في مضيعة أو وجده في مكان فيه أناس يخشى عليه منهم ويستطيع حمايته ونفرته وحفظه حتى يخرج من هذا البلاء فإنه يجد عليه أن يحفظه وأن يأخذه وأن يصونه وينصره لأن ولاية الإسلام المسلم ولي لأخيه المسلم ينصره ويحفظه وينفق له فيجب عليك ما نصى الظلماء رحمه الله أنك لو أتيت لو جاء رجل غريب إلى موضة وخشيت عليه إنه يتعبر بالأكبر ولد على ظنك أنه لو ترك لوحده أودي سنانه أو عرضه أو نفسه وجسده وجدت عليك نشرته بالإسلام لأن المسلم أخو المسلم لا يسلمه للبرر ولا يخذله إذا تنصر به. ولذلك قال تعالى وَمِنْ تَنْصَبُوكُمْ فَعَلِيْكُمْ مِنْ مِنْ مَصْرِ الله عز وجل في مصر المسلم وقال تعالى وتعاون على البر والتقوى وقال صلى الله عليه وسلم أنشوا أخاك ظالمًا أو مضموما فلا يجوز التخلي عن حجد المسلم ورعايته نتحتاج إلى حذبك بعد الله سبحانه وتعالى وأمسنك أن تقوم بهذا الحذب ولم يوجد غيره أما لو وجد غيره وقام بهذا فإنه برض كفاية إذا قام به البعض فقطت إثنى عن الباقين وإذا قلنا إنه تجرد ضده البعض غيره في البعض يريد السؤال في الأطفال الأطفال ينقصنون إلى كثنين القسم الأول من كان دون تنميذ والقسم الثاني من كان مميزا من كان دون التنميذ هذا شبه الإجماع لأنه لقط يعني من وجد قصناً دون التنميذ إذا قم التنميذ السبع السنوار لأن وجد قصناً أمر السنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ش كان لل Horizon وكان هو دون التنميذ لذلك إجماعي أكونون لكن إذا بلغت من التمييز فجيه قولاني للظلماء من أهل العلم من يقول اللقير من كان دون التمييز من الأطفال أما من ميز وبلغت سابعة أو العاشرة على قول وضعب من يقول يضبط التمييز بالصفة فهو فالصبيل الميز هو الذي يرهم الخطاب ويحزن الجواب فجناء معلاء ذلك لا يعتبر لقيقا اللي يتركه هو شعنه إذا كانت تقلّ بنفسه إذا كانت السابعة يستطيع أن ينصدّف نفسه والصحيح أن من كان دون الهدوب فإن كان مميزاً ودون التنميز فإنه لقيت اعتباراً من غالب أن الشخص لا يكون خالجاً عن هذا الرسل إلى وجد إلا إذا كان غالباً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رُفع القلب عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتمي فمن لا عقل له ولا حلم عنده لم يؤمن أن يدخل الضرر على نفسه ولذلك تحتاج إلى رعاية وقد قرر العلماء أن قوام الالتقاط وأتاس الالتقاط وموجد الالتقاط إنما هو فوق الضرر لأن الإنسان لا يستطيع المرعى نفسه في مثل هذه السن وذلك بفقد العقل والإدراك وحسن في الأمور فمن كان دون البلوغ إنهم ينطبط على جنان وإن كان ذاعدا من يجيب لبعض الأسرار هذا نادر ونادر لا حكم له. لكن النقيم هو من كان دون القلوب فلا أصبح أخوان الأولى ما رحمه الله فواء كان مميزا أو كان دون التدمير قوله رحمه الله طزل طزل هنا عام يشمل الزفر ويشمل العنف وهذا الطزل له صفات فقال رحمه الله وهو طزل لا يعرف نسبه لا يعرف نسبه لا يغرب حسده فخرج الذي يغرب حسده فالوجاء جار بجاره أو ابن عم لقريبه وقال له إن أولادي كتب وهذا ابن فلان تريد أن أدفعه إليك تحفظه وترعاه وتقوم عليه وكان هذا من هذه الناس حتى الجاهلية كان ربما الأخ يعين أخاه في رعاية أولادي وهذا المنظر إنه إذا أحبتنا أن أخاذ حاجة من شفرة الولد وشفرة الغيار وأحبت هناك مشقة على زوجه وأهله سعى في رعاية ولده كولده وظم أولاده أو بعض أولاده إليه تخفيفاً عن أخيه فهذا من أفضل الذكر ومن أعظمه ثواباً وأحسنه عاقده وبالأخص إذا كان ولي الأخ والقريب يتيماً إذا كان أبوه يا أبوه فقال لأمه ضمي أولاد أخي إليه او اترك يا اولاد اخي في مهنهم اماما طعاما يطور لهم بعاليه الانسان ف هذا ليس ما لقيطا لا حكم لقيط والدهم معروفه والدته معروفه وايبهم مجهول معروف. معروفان حين عيد الليله اطلقكم لقيطا اللقيط مجهول الوالدين يوجد ان في المضيعة تقاطله نزلت في النهران ومسيت هذا الولد يوجد في برية كأن يوجد في البقاتين يوجد في ميزان عناف في الحدائب فيها مفروكا رائعا يوجد في الأسواق يوجد في الأماكن التجارية في المعات التجارية التي ينفذها الناس يبكي لا يعرف واردين أو لا يحكموا الكلام حتى يعمل شمولا مثلاً في مهجف يصيح لا يعرف له والد، هذا كله يأخذ حكم للقفاء، اللقيس يأخذ حكم اللقيس، ويصد كون لقيساً لهم من وهو قسم، نعم لا يعرف والده، نعم وهو قسم لا يعرف مكتبه، نفد في اللغة الإضافة وقال مكتب الشيء إلى الشيء لا إلى أضافه إليه والمكتب في استراح العلماء هو اغطرابه وثم النسب نسبا او وصف القريب يكون نسيبا او قريبا في قومه نسيبا يضاف الى قريبه اي محمد ابن عبد الله هذه اضافه مثله فكذا لو قال ابن عم فلان فنسب ان نسبه يجب الاضافه فيه لا يعرف النسب ولا يعرف والده ولا يعرف والدته ولا يعرفه وناري فوق يعني لا يعرف هل هو حر او رقيق <تصفيق> في هذه الحاله جديد الجهاله فيه اشترط من الحكم بكونه رقيقا <تصفيق> نبدا او نضب نضب اصلا نضب الطرح وقد يطلق المنبود بمعنى المطرود من الناس الذي قد دفاه الناس بالترقيق لكن يطلق النبذ معنى الجفاء كما قال تعالى فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهُمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنٌ قَلِيلًا أي جفوا كتاب الله وكتب الله عز وجل نشاء الله سبحانه وتعالى وكأنهم ألقوها وراء ظهورهم نشاء الله سبحانه وتعالى إعراضاً عنها وتركاً للعمل بها ويطلق النبذ بمعنى الطرح ومن ثني النبيذ نبيذاً لأنه ينبد في الماء التمر او نحوه ثم يترخ أياما حتى يوصى بكونه نبينا فالمبدأ أصله الطفح لكن هل الولد منذود؟ الولد يترخ في الحقيقة وليس معناه أن أمه لا يريده وليس معناه أن أباه لا يريده ولكن المراد أن أمه أو أباه أو, أو أباه تخلى عنه إن لوجود ضرر كما في حالة في الحياة بالله في المرأة قد تزمن المرأة بالغصب والقهر وستستشد الحمدها وستخدف ولا تعلم أحداً بذلك إلى وضعها أرادت أن تتخلص من تبعة هذا الظر الذي دخل عليها فتأخذ الولد إلى مكان وستركه لقيقاً هذا لا نقول معنى مسروح وقد يحصل على والدي تبعة النفقة في هذا الشرن فيحمله والده وتحمله واندته إلى مكان في بأطوام أغناء أو أثرياء تشد أن الولد لو بقي عندها يتضرب ولا تفتع عن ساته من فقدنهم رب هذا الولد وتتركه حتى يشيقوا عليه وتعطب قلوبهم عليه فيشمدوه وقد تفعل ذلك لأسواق أخرى هذا في حالة مذنى أنها في حالة السبب والنسيان معروفة فما لو جاءت أنه إلى موضح المنفسي أو ظلو أو ظلم مثل الأطفال هذا غالب أن يكون الطفل يعني يستقل بنفسك الطفل الذي يمشي تكون والدة المعاش من فتعة يمشي ويتيخي بحاملنا ولا يغرق أين ذهب ويعجزها وجوده وتعجز عن وجوده في هذا الحال يكون ضائف ظلم في الحال الأولى تكون هناك أستاذ وجوائح من المرأة او من والد الطفل أو منهما معا وفي الحال الثانية يكون ضياؤه بسبب ملتك لنفسه إلى الموالدين نعم وأخذه فرض فصاية وهو فرض النقيم هذا تعريقه يذكره من صنف رحمه الله والأصل في الاجتقاء عمومات الشريعة وأصول الشريعة التي تدل على أن المسلم مطالب برعاية أخيه المسلم وتكعز مره أنس وتحقيل الخير له من استطاع لذلك السبيل فهذه نفسنا وقد تكون دريئا لما لو إذا غضعت حقا والدمب دم غيرها إذا كان إذن ذينا وضياد بالله فلا تحمل اسم غيرها ولا خطيئة غيرها ففي هذه الحالة ينبغي أن ينظر إلى عصول الشريعة التي أوجدت عن المسلم أن يرعى أخاه المسلم وأن يسعى في حذب النفس المحرمة ولذلك قال تعالى من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فلو رأيت الطفل الضاعح لو لم يلتقته أحد ربما أكله السبب وربما ماكه جوعا وربما جهر في كانت جهزة في سيارة عن حذلك ولو كان في مكان خطر فهو آي إلى الهلاك، آي من الهلاك إذا لم ينفق والله أمرنا بحفظ أنفس من حقنا وضينا أن من أحياها وسعى من إحيائها بتعاطي الأسباب فأننا أحيى الناس جميعاً ثم يقول بعض المفكرين أنه في الأجل والثواب ومن أحياها فكأننا أحيى الناس جميعاً لأنه إذا كان يرحم هذه الناس فإنه سيرحم كل الناس لأن المعنى الموجود في هذا النفس مجرم في غيره فلذلك من حيث قصول الشريعة الآمنة تجن على أن النفس المحرمة ينبغي السعي في استدقائها ومن هنا قال العلماء لو رأيت من غريقا وغلب على ظنك أن أنك يمكنك إنقاذه بسداحة أو رمي وسيلة تكون سبباً في إنقاذه فعين عليك إنقاذه ووجد عليك إنقاذه إذا لم يوجد غيره يقوم بهذا ومن هنا قالوا أنه فرد لأن حفظ الأنفذ المحرمة والشفى في اتبقائها واجد أما لا يتم واجده الذي هو واجد وهنا نفس محرمة ضائعة إذا لم نسأ في هلافها فإنها أثني نجاة فإنها هذك كذلك قال تعالى وتعاونوا على البر والاستقوى فمن التعاون على الزر من أجل الزر أن يحفظ المسلم ولدى غيره فهذا من دره لأخيه المسلم وقد جاء عن صحاب رضو الله عليه عن عمر وعلي عن قضاءهم باللقيق وحكم من به فقد جاء عن سنين أبي جميلاً أنه وجد وقيل إن أهله وجد مخيطاً فجاء به إلى عمر فمن يدفع ما مر عليه في يوم الثاني فلما قدم على عمر رضي عمر رضي الله عنه وقال كلمة ثقيلة بحق الرجل فقال العريف وقال من عبد عمر رضي الله عنه أنه جعل على كل قبيلة من كل جماعة عريفا فقال العريف قال من اسمهم من عرفاء عمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إن الرجل معروف بالخير الذي هو أبو جميلة هذا وهو سليم فقال عمر أوذاك يعني هل هو رجل صالح قال نعم قال إذا كان ذلك هو حرب يعني اللقيط يعتبره حرب ولك وماله وعلينا نفقده وعليه وعلينا رضاعه فهذا يدل على مشروعيه الالتقاط وضمن الولد الذي تلخطه ضمن اللقيط الى منطقته وقضى بذلك وهذا يدل على ان ان مشروعيه التقاط ولا شك أنه من الأعمال الصالحة من التقاط اللقيب من الأعمال الصالحة والإجمال بين أهل العلم رحمه الله من عقد على مسرورية الالتقاط في الجملة وأنه يسرع من المسلم أن يلتق اللقيب إذا وجده بديار المسلمين معه وهو حضر الله وهو أي اللقيب محكوم بحذية قال الألماء لأن الله جل وعلا جعل آدم ودبيته من حيث الأصل احرارا والرق طارئ وعارف يفترض أن الحكمية انان حكمكم يرققا حتى يدل الدليل على انه رقيق فيثبت من هو رقيق له فاذا انكم الدليل على ذلك بقينا على الامر فهو حر محكوم بحريته وما وجد معه او تحته ظاهرا او مدخولا طريا او متصلا به حيوان وغيره او قريبا منه كله وينسب عليه منهم وإلا كمن بيت المال وهو مسلم قال رحمه الله وما وجد معه قل له وهو شر الشر ضد الله ذلك ما ذكرناه من أن الأصل سبيح يجب للدليل على الرغم وقد جاء عنهما الرجل في قضائه في القفة التي سبقت في الإشارة ألي قال له وهو حر هو حر ولسولاؤه فأشبث له الشكم بالشرية ولذلك تحكم بكوني شر إذا حكمت بكوني شرا تصبحي هذه حالة تتربتك أن هذا الشكم أحكام ومسائد منها مسألة جناية على الغير ومسألة جناية الغير عليه وهل يمدك ولا ما يمدك كل هذه تتفرأ على الشكم بالشرية فلو أن هذا اللقيف اعتدى عليه أحد بعد السنة ألف سنتين تدهس سنة وجنايا خطأ فهذه يدية إذا كان حرا طبعا يكون إلى ذلك من المسيحين فلو فرضنا أنه جاء رجل وعقام شاهدين ألا أنه ولده حينئذن نحكم بكونه وارث له ويأخذ هذا جدية ويستحبها فهو حر ولكن إذا حكم برقه يكون أمر مختلفا ودية الفرغة دي ترقيق يختلف الحكم حسب من النساء اذا استمر بنا يتوعدنا ايضا على الغير منهمنا على غير انتك... على شيء متكسر واجلسه كل هذا يتفرع من اضافه الى حكمنا بحديته فتفرع النساء اذا حكمنا بربط يتفرع النساء فنحن نحكم بالاصل بكونه حرام يكونه حرام ويكون ولاء لبيت الذي بيتنا من كان حرام بمعنى ان بيتنا من حين يحمل امن العاقلة في جناياته وكذلك ايضا يتحق بثنان السنين الدية كما سيأتي ان شاء الله تعالى وهو خرم وما وجد معه او تحته وما وجد معه اذا كان هذا اللقيق معه مال حكمنا بمثليته بالمال وهذا طبعا من منبني على ان الصديق يملك طبعاً الفقه يقول هذا الصبي يملك او لا يملك اذا قلت ان الصبي يملك ففي هذه الحالة له يد على جميع ما معه من النقود او من النباغ او من الاشياء التي يدرس عليها كالفراش ونحن لو كان فراشاً تنويناً لو كان على دافة غالية غالية في الثمن فجميع ما يتصد من المال محكوم بكونه مالك الله لأنك إذا قلت من لا ينبك هذا يصلح المال يضب إلى بيثنا المسلمين لأن صاحبه غير معروف ولكن إذا قلت من ينبك واللقيق يحاق على المال وينفق عليه فذي فرق بين قولنا إن أنه ينبك أو لا ينبك والحكم عند ذلك لا أنه ينبك فما قل إنه يملك. فما وجد من المال معه, معه جرس هذا في بعض الأشياء الخاصة إذا كان لقيته صلى الله عليه وسلم العافية مع وكانت أمه سرية غنية أن تضع مالا معهم عليه وتضع المال معهم فيضع ماله كثيرا أنه يكون له شأن أن تحسك أنه ينفق عليه السنوات ومدة قويلة سيكون المال الجيد الثوب الذي عليه او مثلا في داخل بين الصدر وبين القدر محمولا نعمه يكون في محطى مربوطا به او متصلا به من في الصدر قد او تكون على فراشه كان يكون في العهد ووضع في نفسه ما يكتل به ووبه ان يكون ايضا تحس تستنور نفسي بينه وبين فراشه رجاء نحمله راء مخوض جميع هذه الأشياء يحكم بكون اللقيق مالك لها إذا حكمت بكونه مالكا لها جاز الصف منها مباشرة وهل يستقف إلى حكم القاضي أو لا يستقف إذا قلت أنه لا عندك فيه وجه يتعب لنا يقول ينتقل الأمر إلى القاضي والقاضي يخول من وجره بالإنشاق منه سلمان إذا قلنا بالقول الأول أنه يملك أشبيعها مباشرة من أذن إذا كانت أعيان وليست بنقود في الوانة أشبيعها من ثم ينفق عليهمها وإن كان قلنا أنه لا يملك يرجع إلى القاضي وينتذر حتى يحكم القاضي له ويأذن له بالولاية يجعله له ثم يأذن له تصرد ما فيه او أو تحتوي أو تحتوي تحت... مثلا الفضيق بينه وبين فراشه او تحته ظاهرا هذه الأموال التي وجدت معه او تحته او في جيده او متصرة له هنا تحكم بكونها له بدليل الظاهر ونحن ذكرنا هناك دليل أقدر وهناك دليل ظاهر فهذه من أدلة الظاهر أننا إذا وجدنا لقيقا ووجدنا تحته نقود أو في جيبه نقود الظاهر من الحال أن وليه قد ملك المقود للمطلحة هذا الصغير وللقيام على شنها عمل بهذا الظاهر فتكون ظاهر وخرج المستفر الخفي المستفر الخفي مثل المقود المرفونة تحته هذه فيها خلاف يوم الظلمة رحمه الله هل يفكم بكونه من ماله أو لا يفكم بكونه من ماله وسيعتين. قال رسول الله ظاهر بشيء يوجد بني الظاهر والشريعة تحكم بالظاهر ولذلك لو أن اثنين اختصنا في بعيد أحدهما يرخب في المقدمة والثاني يرخب في المعثرة فنحكم بكونه لمن؟ لذي هم مقدمة لأن ظاهر الحال أنه هو القائد هو الذي ينلف الدابة وهو الذي يصرفه في زماننا لا يختص مذنان أحدهما لمقعد السيارة والثاني خالد يحكم بالذي يقود لأن الظاهر أنه مالك لهذا الشيء فقف على هذا من النسائل ولو اختصنا في شيء نحمول أحدهما يحمله والثاني لا يحمله فالظاهر يدل على أنه نسكن للذي يحمله فالظاهر يحكم به الشريعة وذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا خديث الصحيح إنما أمرت أن أخذ بظواهر المالك فهذا يدل على أن الظاهر يحتفن له فنحن يجد ظاهر لنا من الصبيب الذي وجدنا أن معهم مصودا معلقة به وضعة في جيبهم وضعة في جوارهم وضعة في صفقة به فإن هذا الظاهر يدلنا على, أنها على أن هذه الأموال للذي وضعه وقصد منها أن تكون لمصلحة اللقيب في هذه الحالة إذا قلتنا باللقيب لهم ما تقدم أما لو جيد هذا الظاهر كله يصلح حقما حقما لقطة يصلح اللقيق له الحكم والمال الموجود معه له الحكم الأول يعانى المعاملة تحتام اللقيق وهو الآدل والمال الذي معه يعانى المعاملة فاللقطة والواقع أنه ليس بلقطة إنه يأخذ يكون يؤخذ مع اللقيق ويكون ملكا له الناس او مدسونا قريا أو مدسونا قريا طيب لو حمل اللقيق ثم نبث الأرض فحفه فوجد مانا هل نحكم بأن هذا المان أيضا المستكر الضاغم حكم الظاهر من أهل العلم من قال لا يفكم إلا بما نعهد مع اللقين أو في يعني منتفق به قالوا الذي معه لا إشفاد المنتفق به أن يكون بجواره قريبا منهم يتسقن لي قالوا لأن الإنسان إذا جلت وضع رحله بجواره ووضع نتاعه بجواره فما يوجد بجوار المقريب أعطينا حكمه والقاعدة تقول ما قارب الشيء أخذ حكمه فنحن نحكم المقاربة بالشخص لأنه في حكم ماله وثابعا له لكن إذا كان تحكمه فريسه من الحمال ونعفجره لقطة ويأخذ حكم اللقطة سواء كان الحسر طرييا أو كان غير قريب ومن أهل العلم من فصل وهو في النبهد فيار قائشة من علماء ومن اختاره قاضي ابن أبو عقيد من فقهار حنابرة وغير من فقهار حنابرة قالوا ننظر في هذا الدفن إذا وجدنا النقير تحته مال والأرض هشة قريب حديثة الأهل في وفيها مال عمنا من دلالة الظاهر أنها منضوعا لأجل النقيم ونغلب أنها للنقيم وحينئذ ينفق عليهم منها ويكون مالا لهم وأما إذا كانت غير طريقة ونبشت ووجد تحته مال الأرض يابسة فنحكم بخيرها لقطة تأخذ فقم لقطة نعم أو به أو متقلا به الحيران في فندقه مرغوب عند جوار او نتائج من جوار الشنقه في انان او فيها غلاب له في, في ذلك معنى او قريب منه او قريب منه كذلك المفرده دي ديالي المفرده نعم وكذلك في قسم المتقدم به السجاد الذي يبيت عليه والسرير الذي ينام عليه والحافظه التي يوضع فيها كل هذا متضمن به قريبا من كلمه نعم او قليداً منه فله فله أي للصبيل اللام بالتبليل والضمير عائد لللقيق لهذا الثفل اللقيق يحكم بكونه مالك اللام نعم. وينفق عليه منه وينفق عليه منه او ينفق ملتقفه من ذلك المال عليه لأن المال النادي وينفق عليه من ذلك المال في هذه الآلة اللقيق إذا التقطه الإنسان لا يخلل الأحضار الحال الأولى أن يتذرع من ثقته بالنفقة عليه فإذا تذرع من ثقته بالنفقة عليه حفظ المال الذي ماء وإذا ضرب قال له هذا مال فالحال الأولى إذا تذرع الحال الثانية أن لا يتذرع فيقول مع الدماغ وإذا نمتق عليه يدير هذه الأشياء إذا كانت حقيمة ولم يكن, ولم يكن نقضاً سيولاً ولم يكن نقضاً سيولاً ويصر حده منها فإذا صرح عليه ولم تكفي المطاري رجع إلى بيتنا المسلم هذا المسلم الذي يريد النفقة ويصال في النفقة فإذاً إذا تبرع عن جدي فهذا إشكال أنه إذا لم يتبرع وأراد أن ينفق عليه من ماله سواء كان غنياً أو فقيراً فلنشقت من حق الإنسان أن يقول يعني لا أريد أن ينفق عليه لأن الله لن يجب عليك نفقك إلا تحركنا إذا توقف نجاته على تلك النفقة وكان في مغضع لا يستطع في أن يأخذ بيتمان الإنسان فينفق ويحتفل يعني بعد أن يقضح ويطال بيتمان ويصرف عليه منه على خلاف من الظلماء كان أمر بن عبد رحمه الله وفي ذلك الشروع لأنه إذا أنفق عليه ناوية من الغذور أنه يقيمه الحافل بعضهم يقول يحلفه أنه يحذف بالله أنه أنفق عليه وفي مئة ينفقه لأنه متقدسنا عن المسألة مسألة من يعني قام بمعروف لك دون أن يكون هناك تعاقب فمسألة اللقيف منها لأنه مثلا من غفل الدين دون أن تعدله بغفلها او أصل حذارك دون أن تعدله بشعاط إنه ما يستحف فالحين يقول لو أنصف على, على اللقيق بدون أن يكون هناك عاقب أو يكون هناك من يرمن في الأصل يقول أنه يعطى لكن لما كانت نشألة اللقيق حارجة عن الأصل لأنه يتعذر أن يخاطب القاضي ولو كان يخاطب أن يثبت فلا إشكال لكن قد يكون في موضع لا يتيشفر له يعني يشهد مَنَوْ تَيْفْطَرُ الْأَمْلِيَ شَابِشِدَ الشَّوِيدَ يَقُلْ أَنْفَقْ عَلَيْهُ وَأَبْجُدْ نَفَقَتِهِ على بيت المال سبحانه لا أشهد البنين والشهود وشهدوا بذلك لحق نفقته زأد ذلوره أو إذا رجع من القاضي وقال برسل المال وينفق عليه منه وإلا فمن بيت المال منه يعني من المال الذي وجده مال وإلا فسنة فدراء لم يكن له مال ولم يجد له او لم يرحلناهم بجميعنا فقط سنو بيتنا وهو مصر وهو أي اللقيق محكوم بإسلامه وهو مصر اللقيق إذا وجد له حالتان ثانية الحالة الأولى أن يوجد في بلاد المسلمين والحالة الثانية أن يوجد في بلد غير مصر لو وجدنا لقيقا إما أن نجده جاعة بلاد المسلمين وإما نجده في غير بلاد المسلمين فإن وجدناه في بلاد المسلمين إلا يوجد في بلاد الشيخة الأفضل هي بلاد إسلامية كالجزيرة مثلا هذه لا إشكال أن الولد محكوم بالإسلام وسنذكر الدليل عن هذا الحال الثانية أن تكون بلاد المسلمين مفتوحة وإذا كانت بلاد المسلمين مفتوحة فالحكم للمسلمين فيها على الغالب إذا كانت حكم على الغالب لا يخلص إما أن يكون فيها من في هذه الأرض محكم بقوم يتادع للدلاد المسلمين فيها يعني المسلمون فلا إشكال مثل البلدان التي فتحت وأفل معهم ترجع إلى الحكم النوع الأول محكم بإسلامها ومحكم بإسلام أطفالهم إذا وجدوا ويؤمن معاه لك المسلمين لكن الصورة الثانية في هذه الحالة الثانية أن تكون بلاد المسلمين بين غلظة وبينهم كرشار كما لو كانوا أهل الظلمة فتح الزلاد وأصح الزلاد من المسلمين لكن فيها أهل كتاب عمد معاملة أهل الظلمة ففي هذه الحالة إذا وجد بين المسلمين في هذه الدرجة كرشار ومأهل كتاب يرد السؤال هل نقول إن الغلد للمسلمين أو نقول إنه لأهل الظلمة يعني الأمر احتمل فقالوا نعطيه حكم المسلمين ونقول إنه مسلم لأن الغالب وجود المسلمين بالشعار من المسلمين ولا إشهاده فإن كان أغلبهم من الكفار والمسلمون فيهم طلة فطبعاً نذهب الجمهور أنه يغفر بإسلامه حتى قال بعض الظلمات لو كان في هذا الغرف الذي فتحه المسلمون وبقي فيه الكفار تركوا على دينهم وعلى كفرهم لم يقتضي وجود في دينه نفس واحد أن يمكن ان نجد يمكن يكون ولد له لاننا نحكم بكون هذا الولد مثل الاحتمال ان يكون الولد لهذا المسلم وبناء على ذلك يفتح كون الدار دار اسلام امر امر مهم امرا مهما في الحكم سواء كان الدار الاسلام اصليه أو كانت دار اسلام مفتوحه وصار لها حكم غلب المسلمين عليها فان كانت مفتوحه بالغالب كان اثنين ثلاثه اشهر وإن كان الغالب فيها الكثار أيضاً فلا إشكال لأننا مغلب حكم الإسلام وأعشفها قائمة باستمال أن يكون هذا الغالب من المسلم ومدام في اجتماد المسلم على هذا الوجود الغلب من المسلم نحكم بكونه مسلم لكن الإشكال إذا كانت بلاد كفر إن كانت بلاد كفر لتدينهم مسلم فالغالب كافر ومشكوم من كبر وسنذكر وإذكارت بلاده كفر وبينها مشتمون مثل ما كان في القديمون إلى تجار مشتافرون إلى بلاد الكفر أو طلاب منها يدرسون برافات دينيوية بلاد الكفر مثلاً فما كان بينهم مسلم يريد السؤال هل نحكم على ظاهر الدار ونقول الولد كافر وما عن ظاهر الدار واحتمال مسلم فيه ضحيف أن نقول ما كان عنا بينهم مسلم بينهم مسلم فإنه, فإنه يمكن بيكون مسلمين هذا خلاف بين العلماء الله فان شكنه في كون ولد مسلما سواء دار مسلمين او دار التي غالبهن مسلمين اي التي فيها اهل ذمه وبينهم رجل مسلم او بين بينهم مسلمين في هذه الاحوال كلها حكمنا بالاسلام لهذا الورد من الوجود الورد الاول ان المسلم على أن الأصل في الإنسان الخطرة قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يمد على خطر فأبواه يهوي داني أو يمجي ثاني أو يمصراني فلما حكم عليه الصلاة والسلام المولود موليداً على خطرة والخطرة هي التوشيذ والإصلاف في قول طائف من شباح الحديث والسلام عليه يصلح الأصل قومه مسلم من هنا قال بعض العلماء لو نابت في ضائف بطنها جميل يقبل الجنة على القدلة ويكون ظهر إلى جهة القدلة ووجع إلى غير القدلة لأن الجميل الذي في بطنها إذا وجدت منه حركة منهات وحكم الموت يقول أنه يحكم يكون في حكم المشوين لكن هذا كله مبني على أن الأطرق الإنسان عنه عن الفطرة وأن أبواه يعودان عنه الجسام المسترام فإذا كان في بلادنا في فهناك العمل على الظاهر ظاهر الدار وظاهر الدار اشتقى من إليه يعني إذا جيد في ذلك إسلامية ومريت على شخص لا تدري هو مسلم وما هل تسلم عليه أولا تسلم لأن الدار دار إسلام ولو جدت دبيحة فيها لا تدري هي بكية بكات فرقية أولا الظاهر أنها من المسلم وتعني هذه السملة حكم الظاهر ويتفرع عليه وما يطلع عن سنانين نفعلها من المساء الشرعية العمل على ظاهر الدعاء وهي مثل مشهورة عند علماء رسول الله فهذا إذا كان البلد بلداً مثلنا حكمنا بالأصل وحكمنا يبقى الثوء إن مما قال فأبواه يهوداني هؤلاء النبي ثاني أمي نصرهاني كيف حكمنا بأولاد المصارى أنه بحكم المصارى وأولاد المشيطين بحكم المشيطين وأولاد المشيطين بحكم المشيطين الولد من حيث القصل حطفت ليس بالمسلم ولا بكاثر المشيط بالصفوفاته وإقراراته وأعتقاداته لأنه نعند حقل ونعنده إدراك سنقوم لنسلم أو كافر هذه المثلة حقيقة مفرها على قائدة تكلم عليه إيمان العزم سلام كلاما مسيسا في كتاب النجيس قرائد الإحجام ومصالح الأنام هذه القاعدة تقول التقدير تنزيل المعدون منزلة المنجود وتنزيل الموجود منزلة المعدون التقديل هو تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم هذه تتفرق عليها نفاءً خبيرة جدا في الحبازات والمعاملات تنزيل المعدوم منزلة الموجود هذا عندنا في نفسه انتكتب التفت طبعاً إذا كان في المهد لا نقط في حعاب سنة وليس في الحسى وليس كان في سنة ولا يتتلم بيها كان أتتلم لا يعقل ما يكون لكننا مزلنا معجيما وهو الإسلام منذلة منجود وهذا من ذهة التقدير والحكم ولهذا عقل إن الشريعة والإجناع من على سريان هذا الحكم لتنزيل المعدوم والمجودة الموجود الآن نفعل بط شخص وهو نائم دهت في وهو نائم هل نق قتل مسلمًا ولا كافرًا ولا لا مسلمًا كافرًا نعم الإيمان حالي منهم ما هو موجود لكنه لما كان قبلنا نومه مؤمناً مجلماً ضقي على هذا الأمر فمزناً يعدوه من حال النوم الموت الله يتوفر الأن في تحيين موت يقول لك لم تنسين منا منه فالشاهد أن نعمل الموت يعني ولذلك يقع ولا يخيل الصاحب فإذن نزنا الإسلام المفقود ننزل في النوجود وحكمنا بأفرمي قاتلة بمسلم وَلَوْ جَاءِ إِذَا كَاثِرِينَ وَدَهَثَهُ وَمَنَا إِنَا كُنَّا دَهَثَا كَاثِرًا لأنه في حال نومه قبل نومه كان مسلم فيبقى يبقى هذا الأصل ونزل المعدول حال نومه لكون مدركة منذلة الموجود من قبل قومه كذلك أيضا في مسألة لها مسألة كثيرة حتى المعدول ينزل المنذلة الموجود في مسألة أغرب من هذه ومثلا لو فرضنا أن نشخصا إما ذكروا الإمام عزم عبد الثاني في هذه مثل مثلك لو أطلق سهما على فريثة قبل طبعا بشينا ورمى فريثة وقبل أن أصل السكان الفريثة ما كتبه فريثة هل نحن بكون مذكى ذكاة شرعية هذه الفريثة أو لا تؤكد ولا تؤكد في هذه الحالة إذا قلت أن تنجيل الأدوه منذرة الموجود لما أطلق السهم وهو ذاكر لله توفرت شروط الذكاء الأصلية وحصل الإنهار بعد ذلك ينزل المعدوم منزلة الموجود ولها نضائل كثيرة منها في مسألة لو ترأ شيء يمنع الميراد فكان قبل, يعني قبل القاضل تأتينا إن شاء الله في مسائل الفرائد مسائل كثيرة في الإبادات أنه ينزل فيها المعدوم منزلة الموجود ومنها مثلة اللقاء ينزل الإسلام يمان هو امر انه عمره 50 اذا حكمنا بكونه مسلما يعني تترحب على ذلك من ساعه في الدار تترحب على ذلك من في الجنان وغير هذا لا حكم له فيها بين مسافر ومقيم مما لا على حكمنا باسمانه أن هذا اللقيط لو كان في بلد في يهود او نصارى هذا اكثر فنما بنر لما ذكرنا لما ذكر اختار اليهوديه اصطغاء ان قلنا انه اثناء فبدا يحكم من كون الزمان وبلغت سفره تهود او سنفكر صار مستدنى وحين اليه المستتاب وان هذا اذا حكمنا بكونه من السنه لم نحكم بكونه من وتهود أو تنصر بعد الغلوغ وبدار دار فيها قوم عن ذنة بعد ذنة وآهد ألشق بهم وأخذ اسمهم ولا يقض حكم حكم ولا يقضي ففي فرق بين حكمنا بإثمانه وعدم حكمنا وهناك مساء كثيرة في نسبة الاستحقاطات منها حتى هو كان مثلا لو حصل له يعني ما يدل يعني فحكمنا بكون هميشنان ثم تبين أن له أختا له قريبا ودعت أنه أخوها وأنه قريبها وبين وبينها وابينها صلة ميرات ثم ماتت وهي يهودية ومصانية فما الحكم كل هذا يتذرع على مشألة الحكم بكون هميشنان أو كافرات إذا قلتني محكوم بكفره في هذه الحالة لا يُعقى من بيتنا ولا يتحمل بيتنا المسلمين نفقته لكي يلحق بها حسام الكفار وإن حكمنا بكون المسلمين فلا إشتام على ما من أشطوك أنه يُفرض عليهم بيتنا المسلمين ويكون ولائهم المسلمين ومن يغلنا نعم وخضانته لواجده الأمين وخضانة اللقين لواجده الأمين فحكم بكون الحضانة وهذا بإجمعنا بإجمعنا الله على أن حضانته يقوم على أمره ويتعاهز مصاريفه وتكاذيفه والأمور متركبة عليها فولاها من وجده لأن عمر رب الخطاب رضا الله عنه قضى بذلك ولم عليه أحد من الصحابة رضا الله عليهم وهي سنة غاشدة ولأن واجدة سبق غيره ومن سبق إلى من يسبق به فهو أحق الحظارة تكون له بواجبه الأمين هذا الشرط أن يكون أمينا وبناء على ذلك لو انتقط اللقيطة شخص معروف الخيانة وعياذ بالله أو لا يؤمن ليس فيه أمانة فهذا قال بعض العلماء من منه اللقيط ولا يبقى معه لأن كان في القديم العياذ بالله أخذه وباعه وادعى أنه من مواليه وباعده ولذلك لا يؤمن عليه كان فاسقا ومعروفا بالخيانة ولأنه لو أعطي المال للنفقة عليه ربما تركه وضيعه وأخذ المال وأكله ولذلك لا, لا يترك يده عليه قال بعض العلماء الحضانة والكفالة تكون بالغاية ولو كان حائناً لكن يضم وئي الأمر إليه شخصا ثانيا أمينا يكون معه وراققه كل هذا إثبات اليد الأجداء مدى أنه وجده إنه أحط به من غيره فإن كانت فيه صفة الخيانة قال ممكن جبر هذا الصفة بوجود شخص آخر معه يراققه ويحفظ حقوق اللقيق وينفق عليه بغير إذن حاكم وينفق عليه بغير إذن حاكم استلف الفقهاء لو وجد إنسانا لقيقه ووجد معه نقود هل يحتفظ الحكم تصر في هذه النقود من الواجه للنفقة على النقود إلى قضاء القاضي من أنه عليه مباشرة والصحيح أنه لا يستقر إلى قضاء القاضي وإنما يقوم عليه وجد وجدة ويتهاهده بالمعروف ويتحمى المسؤولية ولا يحتاج إلى قضاء القاضي مم. وميراثه وديته لبيت المال وميراث النقيق وليته لديت المال لو هذا المقيد دهته شخص أو قتله شخص خطأا فوجبت الدين تصرف إلى ديت المال لأنه لم يبدأ في هذه الحالة بكون هذا لديت المال المسلمين وفذلك ميراثه إذا تدين بعد شفرة أنه له قريب وعرفنا واحدة وليس له إلا والد وثدت لشهاد الشهود أن هذا اللقيق ولد ثلاث فوردت من الأبيه مثلا ثم توفي قبل أن يبدو فحين يجب أن لا يعني هذا فهذه يجب أن يتم وهكذا لو وجد شخص لقيق ووجد معه عشرة ألف ريال ثم بعد يوم يومين يوم توفي هذا اللقيق ماذا يصنع بالعشرة ألف تضم إلى ذهن يريده بيت المال وهذا عدل عين العدل لأن بيت المال تحمل خسارته فله غنه وريده فبيت المال المسمين هو الذي يكون الصرف على اللقيب وقيام على شلم ومن يحتاجه له في نفرقته فإذا كان لللقيب الميراه بطول في اللقيب تتحقه بيت المال أدلالك قال صلى الله عليه وسلم في حديث هائشة عنده في باود وهذا حديث مجمع للهامل به الخراج بالضمانة وهي الطائرة من عروفة الغنم بالغرب فلنما غالنا في ثمان سنين غننا أيضا مرافع وطبعا بعض العلماء يقولون أن شخص يأخذ هذا الإرث ويصرف على من نشره يعني اللقطة فيكون إرثاً نقيساً لللقطة بالمجارسة يعني يكون بيت المنزلين فيه من اللقطة ومن في يعني في سكن وليته لبيت المال ثلاثة ووليه في العمد الإمام يتخير بين الصفاة والجيرة قال رحمه الله ووليه في العمد الإمام إذا عرحنا أن بيت النام يتحمل نفطته وخسارته ويتولى يعني ما له الموضوع يبقى السؤال في استخطاطات لو أن هذا النقيب جنى عليه شخص وقتله عنده فمن حكم لا يغرب طالقهم لا يغرب قريبهم من الذي يتولى أمره أمره إلى عموم المسلمين من ولاة الإسلام فإذا لم يكن له ولي يقوم او وعياده حتى قوة والقصاص فإن ولي أمر المسلمين هو وليه بقول عليه الصلاة والسلام فالسلطان ولي من لا ولي من. فحينئذن الولي الأمر هو الذي ينظر ويخير ويختلف بعض العلماء يقول ليس من حقه أن يطلب القصاد يصدف القصاد في هذه الحالة لوجود الشبهة لأن القصاد يكون الشخص الذي ينده يعني لو أحد قطع يب الإنسان فيكون للشخص مشه أن يعفوك او يطلب القصاد لكن إذا قتل ما نستطيع أن ننزل غيره لأن الحدود تدرأ الشبهات ونشك هل السلطان وليه من كل وجه او من دعض الوجود فحين إذا لا نستطيع أن نستبيح ذن القاتل في إذن السلطان ماذا له أصبح صحيح أن السلطان وليه وأن من حق السلطان إذا رأى المصلحة أن يكتل أقاتل هي بقتله وإذا رأى المصلحة أخذ الدية أخذها نزل ينظر للأصلح فيقوي به ويحكم وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مكلم أو سافر أنه ولده لحق بني ولو بعد موثي اللقير قال رحمه الله وإن أقر رجل أو امرأة وإن أقر رجل أو امرأة هذه مسألة إدعاء اللقير إذا ادعى اللقير شخ وقال هذا ذنبه فإن كان مسلما فإننا نحكم لإقراره ويضمد هذا الولد إليه ويحقن به مدى أنه ليس له مناجر لكن بشرط أن يكون هذا الشخص يتأثى من نسبه أن يلد هذا المخلص إذا كان لا يتأثى من نسبه أن يلده فقد قام الحس على تكديد دعوة والدعوة إذا تزدها الحس الصادق لأننا نحكم بسقوطها فلو أن رجلا عمرهم مثلا في الثلاثين ادعى يعني ادعى أنه والد في شخص أن هذا اللقيق البدايع والده وبلغ 25 سنة أنه إذنك لا يمكن الشخص أن يولى جعله 5 سنوات ما هذه معجزة لا يمكن ولذلك الحد يكذب هذا دعوه فقط اذا يشترط طبعا إذا كان مسلما ويشترط ان يتأثى يلده ان يتاكد من ذره ان يلد يلد هذا الولد اذا لم يتاكد من يلده ان يلد فحين الله يحكم يكون جيزا أو, او امراه ذات زوج مسلم او كافر او امراه ذات زوج مسلم امراه ذات زوج مسلم يستحيى بالحالة أبوه من السنين ادعته وقالت هذا الولد ولدي لأنه نصدق المرأة لأنه قد هي التي فرطت في الولد او ضاع منها الولد ونصدق الرجل لأنه إذا أقرض على نفسه فمعنى أنه نصدق على نفسه بهذا الولد ويبحل من تجعت نفسه إليه وفي الأصل أنه نصدق في إقراره حتى يدل الدليل على فجده في الإقرار ما عندها ذلي على شبه الرجل ولا كلي بالمرأة فنحكم بقوله ورداً لهذا الرجئ وورداً لهذا الرجئ ذات الزوج المسلم يعني كلها زوج المسلم تقول هذا ولدي حينما كانت على المصرانية من ثلاثاً المصران ذات زوج الشاف ثم أثننت ودعت هذا النقيق حين يقول لا أشهر يضم النقيق إليه كافر أنه ولده لحق به ولو بعد نوف اللقير لحق به كما ذكرنا ولو بعد موت اللقيب ولو بعد موت اللقيب في خلاف وهو العلماء يرى أن الدعوة في الصحنة دمحية لكن بعد موته ما يفقن لهذه الدعوة وأشاره إلى ذلك القليل ولا بعد موته والصحيح أنه يقبل إقرارهما إقرار كل منهما في حال الحياة في حال حياة اللقيب وفي حال ما بعد موت اللقيب ولا يَسْبَعُ الْسَاثِرَ فِي دِينِهِ إِلَّا بعد الموت يشبهه بعد الموت إذا ادعى أنه ولده فهناك تهمة من حيث أن يشعر الميراح خاصاً إذا كان له إذن يقوم الإقرار في شبهة جرّة المنفعة والإقرار إذا دخلته التهمة يعني يقوم ضعيفاً أن التهمة تسقط الشعالة تسقط الإقرار الإقرار دليل وحجة لكن في وجود التهمة فيه يعني توجد بعض العلمين فضغض الغناناء طعم في الإقرار بعد الموت لأنه كنوا يصلحا إلى حياة كلها سافر. ثم بعد الموت لما أطلح لا عبء فيه ولا كلفة ولا ولا علاء فيه وأنه سيرف يأتي يزعي بسه هذا أمر نوجب للتهمة في الثقينان ولا يتبع فاسرة في, دين في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على ثراثه ولا يتبع فاسرة في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على ثراثه فهذا المراث به الاحتياط الحق النقير لا نقل بقوله كافراً أولاد الكفار إلا إذا قاموا تنبينا لأنه لا شبه من حيث الاقرار لا اقروا الرجل اقرط المراه نقلا لكن ما نرفع عن حكم الاسلام حكم كون المسلم لان الاقرار الذي اقره الكافر حده محدود ما يتعدى من المقيد ناخذ الاقرار على مثل ما ضمه له ويكون ولده الحكم يكون ولد لكن ما حكم يكون منتقلا عن هذا الاصل كنفسنا الا بذينه شهيده لانه ولد ولد على دراسه فاولاد القصار في طبعا من الأصل من حيث الأصل يتبعون آباءهم وأموا هذين يعني يفكموا لكفرهم من حيث الأصل العام ولذلك يعني يعاملون في الظاهر مثل أن أولاد المسلمين عاملون في الظاهر فهذا من حيث التبعية هناك حكم من حيث الأصل وفي من حيث التبعية يسأل طيب قضية عارض هذا مع الحديث كل مولود يولد عن الشطرة قالوا لأنه إذا كان ولداً لكافر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حديث فأبواه يهددان أو ينبسان أو ينصران فما في إشكال أن الغالب سيسر الغالبين وهذا من ذلك ما ذأت تبعية والحكم بالكبر الشام بالتبعية كما أن النسلم أبواه في قيامه على فترة إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراش ببينة تقدم عن أن البيين محوظا من البيان وهي ما يظهر الحق ويكشف وجه الصرار فالبيّن سميت بذلك لأنها تكشف وجه الحق وتكشف الحق وتظهر وجه الصرار فلا يرتبط الأمر بها فدع الله عز وجل للبيّن شهادة الشاهدين إلا ما اشترط له أكثر في شهادة الزنا وعلى البيّن إذا شهدت حكم بها وهم الشاهدان العقلان إنه ولد على فراسة انه ولد على فراش الزاهره وان اعترف الله عليه الولد من فراش فراش الزاهره يعني زوج يعني في وجود النكاح محكوم به النظام به وقال ولد على فراش خلاص بخصطه لهذا السبب ان الغلط هو فراش الفراش للمراه فان كانت رجعه مسلمه فمسلم وان كان غير ذكر بكره وإن اعترفت الذق مع ثبث منافر أو قال إنه فاتر لم يقبر منه قال رحمه الله وإن اعترفت الذق مع ثبث منافر وإن اعترفت الذق مع ثبث منافر تقدمت الآن هذه المؤسلة الوديعة وذكرنا أن الاعتراف في الشيء مع ثبث المنافر يوجب الزهمة في الاعتراف السبب لذلك أنه يكذب نحسا ما لم يكن على وجود اختلاف في الحالين إذا وجد العذر قلنا منه فصلنا بهذه المسألة مسألة الوباء أو قال إنه كافر لم يقبل له أو قال إنه كافر لم يقبل له هذا خلاف الأفضل وإن ادعاه جماعة قدم ذنبينة وإن ادعى اللقيقة جماعة هذه هنا ثلاثان وهي إذا ادعى اللقيقة أكثر من واحد ففي المسألة لتفصيل أن يدعيه اثنان ويتنازل أحدهما للآخر أو تدعيه جماعة ويتنازل بعضهم لبعض أن يرجع بعضهم عن دعوة فحين عيد الله إشكال تدقى الدعوة للدعوة يعني تنازل عن إله الغير أو رجع الغير عن مهاربته ولا إشكال أن يدعيه اثنان وكل منهما يصب على قوله أن هذا الولد ولد فهل نحكم لقول هذا أو قول هذا نحن ذكرنا أنه إذا أقر شخص أنه ولد فقم له فلو أنه اثنين كل واحد منهم يقول هذا ولده إذا, إذا أقر الإثنان لأن هذا اللقير ولد لهما ففي هذه الحالة إما أن يقيم بينة كل واحد يقيم بينة أو يقيم أحدهم بينة ويعجز الثاني فإذا قام أحدهما بيّنةً وعجز الثاني حكمنا بالذي أقام البيّنة وعما لو أقام الاثنان كل منهما قام بيّنة فعند الظلماء خلاف لهذا النساء كيف تسقط البيّنة ثانية يعني كيف البيّنة تسقط ثم نرفع إلى موراتيش وهو القائش الذي يعرف عن طريق الأثر فينظر في الصديق وينظر في الغجلين ويلشقه بأقواه ما شده نرضي إلى القائف بترتيح أحد القولين والحيافة بلد الدليل عن العمل فيها يعني أنها حجة من جهة النبي صلى عليه وسلم قبيلها وبنى عليها أمورا وفي الحديث الصحيح أنه دخل عائشة رضي الله عنها تبرق اثار وجهه من السرور والفرح طلوات عليه سلام علي وقال لها ألم اري الى اخي لا اخينا من جد ان من جد ان جد اذا مدريج نظر الى اسامه وزيد وقد التحفا وبدت اقدامهما وقال إن هذه الاقدام بعضها من بعض كانت الوانه مختلفه اسامه وزيد ويحب رسول الله صلى وسلم ويحبه فكانوا يطعنون في ناس من الجاهليه كانوا يتكلمون في ناس يعني كل هذا ولد هذا فمر هذا المرجي وكان المرجي معروفون معروفين, معروفين بالقياده ومعرفه الاثر ف لما نظر الى جه ملتحين واقدامهم ثابت يعني خارج الوضع مختلف وال إخصال من صحابيا رب الله أعلمنا مستثيرين لا تنظر لا يعرف منه فلما نظر إلى الأقدام قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فكذب من يطعم في نفسه إن هذه الأقدام بعضها من بعض لأن القياسة تعرف القدم وتعرف بالساف بالسفات الساف وتعرف بالوجه سنحة الوجه وتعرف باليد وتعرف بالتفاصيل اضحتى في المشي لو نشا ممكن ان نشادي هوام وننزل الى والده الى اني الى قريب فالقيافه تقوم على هذا الاستفاضه ففيها ذراء تربط في اهل هذا هذا مما يدل على كثير من القيافه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقع في حادثه اللعان ولا عنا وين العدل الله عنده راسه عند رسولنا صلى الله وحلف هو الأيمان وحلفت هي الأيمان قال عليه الصلاة والسلام حسابكما على الله الله يعلم أن أحدكما كاذب يعني إما أنها هي كاذبة أو هو كاذب لا يمكن أن يقول صادقا هذا يقول أنها زنة والأسفات قلنا وحلف كل منهما الأيمان فقال حسابكما على الله لعني لما تعارضت الأدلة فانتقلت المسألة من حكومة الدنيا إلى حكومة الآخر أصلح الأمر خلاص ما عندنا جديدنا الفقيل أن نحكم فيه فاتبعت هذه المسألة عن قضاء الدنيا بذلك قال لها عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخر وفضوح الدنيا أهو من فضوح الآخر وذكرها لله الزمعين لما أرادت انتحف يمينها في الأخير فلما حلثت وأصلح الأمر متعاربا قال عليه السلام انظروا إليه فإن جاءت به أهما صفت كذا وكذا فقد صدق وهوoughث وإن جاءت به أهما صفت كذا وكذا فقد كذد وهي الغاز فجاءت به أهما صفت والذياب منها من اتهمت من في الزمام به وإذن قال الله سلم لولا الإيمان لكان لي معها شأن لولا الإيمان لكان لي معها شأن. هذا يعني يدل على أنه أحسن الأمر بأنها كاببة وبين أنها كانت كاببة وقال انظروا إليه فمي جاء به خدل جساتين مستمروا مستودبا ذكرت فيها تلخيقة وهذا يدل على أن القياسة لها فرسية مؤخرت لهذا المنسب الليلان بو رحمه الله الجمهور على أن يحتكم إليه نشيط الجملة وأنها ترجح لأدلة فهنا لو أنت من ادعي الولد نأتي بقائف هذا القائف يعني يمكن أن تتوفر فيه شروط مهمة منها ومن أهمها العلد الخيافة والعلد الخيافة إما أن تكون معلم أنه قائف بالسماء والسماء يسمونه شهادة السماع يعني الناس تتحدث أن فلانا تيد في علم القيافة أو خبيرا بالقيافة وأنه من أهل القيافة إذا سمعنا هذا وشهدت واستفاض بين الناس فشهادة اجتماعة بالاستفاظة يعني محكم إليهم عمولا بها لأن النفس سمن جعل شهادة في الناس في قال عليه السلام في الصحيح سن جيرانك وين قالوا أحسنت فقد أحسنت وين قالوا أسأت فقد أسأت فهذا في عمر الشرع الذي هو أعظم فالناس احتكم له احتكم إليه بشهادته إذا ترى فردئهم أنه طائف حتى تحكمنا بذلك فذلك ممكن اختباره واختباره أن نأتي بولد لرجل المعروف وندخل هذا الرجل بالأربع خمسة رجال ونقول له هذا الولد أخرج وارئهم بين هؤلاء رجال فإن فطع عنه رجال ويعني ثبت مرة ثلاثة جبري وغرزت منه الدقة والإصابة عرضنا أنهم أهم سياسة وحسنها بقوله. في هذه الحالة يجمع هؤلاء الذين ادعوا الولد ويؤتى بالولد ويقال للقائف ألحقوا بأقوهما شبه لا أقول اثنين أو ألحقوا بأبيه فإذا نظر وحجد أحدهم فحينئذ لا اشتغل نحكم بكونه ولدا إلا بيحدد لكن لو أن القائف قال في شبه من الكل وهذا يقع يقول يشفه الكل نفس ماذا نفس ما يقع بين أولاد العلم وأن تنين من أخوان قد يكون هناك أخوان يتنازعان وردهم لقيل إن هذا ولدي ذو الأخ هذا ولدي ممكن أن يقعان سافروا في صفرة واحدة أحد الولدين نار في الثاني فقد قال أحدهم ما ولدي الذي فقد فأصلح يتنازعان الشبثي أولاد العمومة وفي الإخوان أقوى من أي إنسان آخر في من يكون الأمر أشده وتكون المهمة على القائفة جب. قد أقول الشبه فيهنا يعني ما أستطيع أن أرجح هل هو لهذا أو لهذا فإذا تحير القائف أو قال الشبه فيهنا فنده القائفة العلماء أنه يخير الولد بينهما وجاء عمر ربما عنه وارضا أنه خير جاء والدان الولد اللقيف فقال له عمر بن خطاب بالوالد لما بلد اختر أيهما شيء وفي الهواء والمن شكت منهما فالذي تختار منهما هو والده ويقول إن النفس تحن يعني بأضر أحيان يجد الإنسان يحن بشخص أكثر من آخر ويقع هذا بين الأبناء إذا كان يعطوب عليه السلام يقول لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون وهو على مئات الكيلو فيقوم يقع هذا في بعض الأشياء ذكر عن هلال بن أمي وأنه خرج إلى الذهاب ابن أمية بن هلال وكان من أبر الناس به وأرضاهم حتى ضرب به النقل في البر فلما خرج إلى الذهاب فعب أبوه وعن يدصره اشتد عليه الأمر حتى قال فيه الأشهار فظلغ أمر, أمر فكتب له هذا البيض إذا جاء ككتابي هذا تبعث إليّ فلا تنبذ حتى تبعث إليّ بأمنيّة بـ هلال وكان الأمر استفضل قال لا تخبر أحداً فجاء ولم يشعر عمر إلا هو على رأسه قال أنا أميّة من هلال قال جلس نادر غبتين بذلك الأبيك فذكر أموراً من البرحة فذكى عمر الله صلى فقال له اشبذناك إن أمر بـ هلال فأتي فلما جاء هلال قال ماذا رغم بر والد قال كان يفعل الوفاة حتى اجهش بالوفاة مما ذكر الاحسان ولده قال يا أمي يا هلال أمن خيرا ثم أعطاه الله لما شهده قال والله يا لا أجد ريحة أمي يزيدا هذا حنان الوالدين يعني نجعة الولد الوالدين والوالدين للولد واضحة ولذلك لما صار قصة المرأة قال عزالتوني بسكين من قال لا تفعل يا نبي الله هو ولد هذا فالأمر حمين ما حتى تناظر على حتى لا يكفي ففي أمارات الله رفضل على صفح المدعي فعمر رب العالي عمل بهذا قال واد من شئت من همان وأجر عن علي الله العالي أيضا أنه رد الأمر إلى الصبيحة وقال له واد من شئت من همان يعني إشيء سوالي هذا الأب أو هذا الأب فكل منهم عندهم دليل الذي يدل على أنك ولد له ويخيره بين الوالدين في حقيقة هذه المسألة واطعة في النقيق وواطعة في مسألة الوقت بشبهة يعني بعض الأحيان ثوط المرأة في طهر طعام عمر بن خطات رضا في مسألة وطع المرأة في طهر يعني مضى فوطئها رجلان وحصل الاختلاف للولد ونزع الولد من إثنين يعني فيه شبه من هذا وعيش من هذا فقال وابن عن وعن علي رضا معنا وقضى بهذا فبعض العلماء في مثل هذه النساء يقول إذا وجد الدليل الذي يعني ينتزع منها الطرفين تجرى القرعة انخرجتها القرعة حكمنا له بها ومن عن العلمان ما يجد القرآن في هذا والإمام القدام رحمه الله ذكر في المغني وكذلك العبدة العمدة المفاعد اشتكم فيها إلى القرآن أن القرآن تفسد في حال إدعاء المعافين للولد وإدعاء الرجلين للولد ويرون أنه في جنائم على هذا الأرسل مغلقة عرض القائف مع قائف آخر وصعب الترجيز يحكم القرآن ويرجح بين هذه الأسوال في القرآن من الآن من قال اختلاف الاثنين في اختلاف الثلاثة فأشف فلو اختصنوا فيه ثلاثة أو أربعة أو خمسة فحكموا حكم الاثنين ويجعلوا قضاء علي رضا الله عنه وعمر قصنا يقال طغيره علي ويرون أنه فيالي حانة ممكن أن يترك الولد الخيار والإختار من شاء من هؤلاء الأرض وإن ادعاه جماعة قدم ذو وإلا فمن أنحقت تبقى هتوبه كم هذا الخبر الذي عنده بيينة يحقن ببينته منفردا ومستمع أنها غيره اثنين كانوا أو أكثر جنان على ذلك الذي عنده بيينة لا منازع له بيينته لأن المدعين طالب بالبيينة إذا أثبت البين التي تدل على صدق قوله وجع روحة ما له بينا وأما إذا تعارض مع غيره فالحكم ما ذكرنا نعم. وعنده بينا ذلك الغير وتعارض فالبينا فالحكم ما ذكرنا نعم. أنا رحمه الله تعالى شتاب الوقت شهر رحمه الله بينا الشيخ وبرك الله فيكم ونفع الله لنا كل سائر يقول فضيلة الشيخ قوله مصنف طفل هل يصبح مجنوناً بالغ في ذلك؟ سيداء الحمد لله والصلاة على خير رب الله وعلى آله وفحته ومن واله أما بعد البالغ بالإجناع لا يعد لقيقة وإذا جلناً دقيق يعني بلغ مجنوناً ستسعد حكم الأصل وهذا مثل ما ذكرنا إنه إنسان مفرع أهل حكم لإسلامه أنه إذا جمنات استصحبنا حكم الأصل أما لو وجد نجمون فإننا في هذه الحالة من وجده يقوم على رعايته إذا أمسنه ذلك فإلا رفعه للسلطان والوالية وإلى أمره والله تعالى كارب يقول رضيلة الشيخ أشترى الله رب إليكم مبارك الله فيكم ونفعنا لعلمكم ناشف من من حيث نزده ومن حيث مصرميتي لأطارب الملسقة أنه من حيث النسف فلا يجوز أن ينسب اللقيط إليه لأنه ليس دواله وقد لعن الله عز وجل من دعا إلى غير أبيه وهو يعلمه هذا أمره عظيم فإذا كان منتقطا له ولذلك ينبغي على من يلتقط اللقيط أن يحتاجه وأن لا ينسب اللقيط إليه لأنه إذا نسبه إليه فقد ادعاه الله يقول دعوهم لآبائهم اقرب بتقوى فلا يجوز أن يبدعي نسبة الولد إليه وهو ليس بولدي ويدخله على أولاده وعلى بناته ينظر إلى أوراقه لا يحذوه أن يستريح النظر إليه ويلمز وتقع المحاذير الشرعية ويلث فاكب مسائل شرعية طعدة الحنفي مثل هذا إلى الخشي من الفترة يرضع اللقيب يدع اللقيب يلتظر من زوجته حتى يصبح أصيد محاذب يعني الإبن في مثل المحرمون والتكشف ومحذيه ويحتار إلى الخشي أن ينسب اللقيب إليه يلتظر ويشهد شهود أن هذا لقيب وليس بولده حتى يحتضر حفوق ولا يضعي حفوق أعلى ذي والله, والله, والله. تعالى وإذا صبر هذا اللقيط في خطب فمن يكون وليه في هذه الحال لا يشترط يعني اذا كان رجلا ما في اشكال اذا كان رجلا انه يخطب لمسيه يريد ان لو من يريد ولا يشترط الولي البويش لا يشترط انه لا قضيه لتنصاه في اجراء يعني هذه المساله فيها بعض الجدماء في مساله التورث من مساله الاشكال لمن يخشى ان يخطب اخته قد يخطب بنت اخته قد يخطب قريبه مساله نكاح اخوه جانبا المساله تحتاج جانب. الى فيها اشكال كبير من جهه هذا من المسائل المشكله هذه لانه لا كان من موضع غلب على ضمن جثمان والديه في وهذا يعني قد احتاج إلى أولا إلا أن تكون هناك شبهة بالزنى والعياب الدين وإلا أن يكون بغير الدين وهذا يقف بالأحوال والثلاث إلى وجد في مكان ومعاه نقوف على صفة تخلي والديها الشبهة القائمة أنه بندنا والعياب الدين إحالتنا إذا كان إذن الزنات تفصل في المسألة على خلاف العلماء هل الزنا يؤثر ولا ما يؤثر؟ فنذهب طائفة من علماء أن الزنا لا يؤثر في الشارعية من وفقها وماذا الطائفة من علماء أن الزنا يؤثر يعني الأخر من الزنا عنا من الزنا وكلها أنه يثبت للزنا المحوية كما تثب في النساء فعلى أقول إن الزنا لا يؤثر كما ورد عن بعض الصحابة عن كل المسلوب من الحرام لا يحقين الحلال يصبح هذه الحالة يمكن أن يتزوج من المواضع وأن الزنا لا يؤدي وأن إذا قلنا أنه مؤذل كما ومذل الجمهور لأن العبرة بالمعامل لا بالأسماء وإن كانت صحيح كما ذكرنا هذه المسألة ذكرناها في المحارب وهي هل يمكن أن نحرض محرم وهي جز مكاحة قلنا إن هذا النوع من النسوة وهذا النوع من يعني انتظافه يكون من المشتده الذي لا يختار بحجي ولا بحجي فيكون الضربة اختارها قريبا من الجمهور في هذه الحالة إذا كان في الموضع إذا كان اللقيق على طفة يغرب على الظن أنه فيه شبهة الجنة ينزع عن البلد الذي هو فيه ويتعاطى أسجاباً تبعده حتى أبقى لبعضهم الشد له أن يكون مثلاً من موضع غير موضع كمية يعني المنطقة التي يوجد فيها والمكان الذي يوجد فيه المكان الآخر لأن الغالب أن تبعد الشبعان في هذا هذا نذهب ببعض الغنانات فإذاً لابد أو شيء تعرف هم هذا اللقيب من جنس الزنا أو جنس الغير من جنس غير, غير الأمثلاته التفل الذي يكون ضائع في مجتمعنا غالبنا يكلم من جد لان ما هي صدق الام تريد ان تتهرب من الولد ما تتهرب عمر اربع سنوات وخمس سنوات بس سنو هذا ما يخطر يعني ولا يكون تتهرب منه دون ان تبع في جيبه او او ما يكون قريب منه شيء الف به فاجرم له ذلائل او هناك ذلائل تغلب الظن بوجوده مثل زين وهناك دلائم تغلق الضمحة لأنه ليسا لبنزنة فإذا وجدت الدلائم التي فيه يحكم فيها بكل يوشف فيه لبنزنة فالأمر أشده أعلى لأنه في هذه الخالة كل وحدة في هذه القرية وكل وحدة في هذه المدينة يحتمل أن يكون لبنزنة وظنة لا تنجي بالنحرام فالأمر صعد أجد ولذلك يعني يكون الأمر فيه أشد مما لو كان من نساء الله العهد فيه دلائم الزنة فالمسألة ليست من السؤال المكاة فإن وقعت يفتى فيها الإنسان الحقيقي يتبطر هذا يعني أمر يحتاج إلى نظر وتتلم العلمة رحمه الله ومثوث كلام العلمة رحمه الله في مسألة المكاح ذكر أشار إليها نسان بن الله ورحمه الله وعلى الإمام موردي في أشاري وكذلك أيضاً لأن المقدام أشاره لزولاً من مسائلة في المكاح في مسألة الإنشاق فهي نفسها مشهورة عند الغلماء فالحقيقة فيها إشكال فيها إشكال إلا أنه إذا تعاقى غالب الغنب الثلامة فإن شاء الله أنه يعني تابعها سا... بمثاله أشاهد الله فضيلة الشيخ هل يعقد اللقية حكم اليسين من كل وجه وما حكم إعطائه من الزكاة للإنفاق عليه؟ اليسين اللقيق ليس بيسين ولا يجد أن نحكم بأنهم يسين ويأخذ حكم اليسين لأن اليسين هو من فقد أباه وهو دون البلوغ فهذا اليسين هذا من جهة الآذن وأنه من جهة الحيوان فقال إن اليسين إن الحيوان من فقد أمه من جهة الإنسان من فقد أباه فليس هناك دريب على أنه يتيم وأنه والده موجود أو غير موجود فلذلك لا يأخذ النقيط وحكم اليتيم لكن الشبقة عليه والإحسان إليه والفرق به وتفقد عاطفته ونحو ذلك لا شكنه من أجل نعمان وحبه إلى الله سبحانه وتعالى فإذا كان نبي الله قال انا وقاف من اليتيم في الجنة كعاتين فقصد بها الرحمة فإن اليتيم يعني إنما نزل هذه المنزلة فتبوى هذه الدرجة العظيمة من الإحسان إليه له هذا الشواب العظيم وحتى قال صلى الله عليه وسلم خير بيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه فإذا دخل البيت كان ضرقة على أهله وخيرا على أهله وكان الظلمان يستفيدون أن يضم الإنسان إليه يتيما لأنك مع ذلك لذا يأخذ من جوع الإيتام يتيما يضمه إليه يبع الله خير ومبركة بذيك لأنك عن ذلك فتبوأ اليتيم هذا كل من جهة بحكم وقد يكون اللقيم أشد من اليتيم لأن اليتيم عرف أبوين وعرف نسبه وعرف من يكون ولكن اللقيم لم يعرف واليتيم يتعذب دون البنور فإذا بلغوا استوى على أشده كافر وعرف انتفى عن الضرع الذي كان موجود انتحاب يثنه اليق اللقيق لا يزال في حيرث من الأمن وعناء في النفس وانكسار في قلبه فتى يوارى الضرع ما ينفك عن هذا لا يدري كلما نظر إلى رجل ونظنه أبدا كلما نظر إلى أمم ونظر إلى أمم وتارث تنسجح الصواطر بإحسان الظن بوالده إنهما فضيران أو بحيثان وفارس من تتجيع الخواطر إلى إساءة الظلم بأميها أنها الزامة ففي شيء ما يخطر على الزامة من الأناء من النبث فكونه يعني ولذلك انتقاط اللقيق ليس كاليكين لأن اللقيق يؤذى ويضر والناس تسألهم من أنت ومن أمك ومن أبوك ومن, أبوك ومن أين جئك فالأمر في حق أشد وأعضل من تهة المشاعر والرحمة الرحمة في حقه قد تفوق اليتيم الرحمة في حقه قد تفوق اليتيم إلا أن اليتيم إن تعلق كانت الرحمة به في بعض الحالة شد لأن اليتيم قد يفقد والب بعد ودوله كأن يميّد ويكون مثلاً بن سكر السليم أبرك والب يحيّمه ويأخوذه ويذهده ويجيب ويجيب به شطرة لا يفمن ولا يذهد وكلما رأى الطبيعي أن عوالدي تقطع قلبه كلما رأى طبيعا يكرم المالدي أصابته الحسرة فالمشاعر موجودة في اليتين قد تبقى مشاعر النقيم والله عز وجل يرحم الرحماء فإن وطعت الرحمة على محتاج إليها كان ثواثها من الله أعلم وجزاؤها من الله أكبر ويتولى أرحم الرحمين الرحمة بأضعاف ما رحم به المحبوب ولذلك قال تعالى تجاوزوا عن عبده فنحن أحق بالتجاوزين فصفح عن عبده في عرفات يوم القيامة لما كان يرحم الناس ويتجاوز عن المدينين فكيف إذا رحمت الضعيف الذي لحم له ولا قوله الرحمة في كل ما عظمت الرحمة إذا عظمت الرحمة من المخلوق إلى المخلوق ووقعت في موقعها عظمت رحمة في الله به ولذلك لا تجد وقد لم ان تجد ان لم يكن منهم استحيى تمتد بانسان معروف بالرحمه وتسيء خاتمه غالبا ما يقول من يرحم الناس احسن اليهم يتولاه الله عز وجل من الاحسان ولا ما ينتظره في الاخره في اعظم واجل من ذلك وما تكن صفه في قلب الانسان الا كان من الشهادات اذا قال عبد الله صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمون الله لما مرح عليه أقرأ الحابة وقبل وردها قال إني عشرة من الولد ما قد قلت واحد من قال عوى عندك أن نزع الله الرحمة من قلبك الرحمة ما تتقف إلا في قلب سعيد وما قام هذا الدين إلا على الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وذلك كان صلى الله عليه وسلم إمام الرحمة وإمام الكرماء عليه أفضل الصلاة وعلى الله كان رحيماً بالناس الذي يفهم اللقيق ويخفز إليه ويتفقد مشاعر دارك العلمي دارك من, العلم من أدركناه من المشاعر لأن كل أمر اللقيق صعب لأن يتحدث شيء أن, أن تتحفظ في حقوقه وتتحفظ في أدية ويكون في داخل البيت وضع خاص لأن يديس اللقيق خاصة إلى لقطة وهو صغير ولا ينيز الأمور ومن يبدأ ينيز يبدأ من أبوه من أمه يكون الأمر في حقه يعني صعبا ومحجا لذلك يعني أمر اللقيب فيه توازن عظيم قد يفوق الإنسان فيه إحسان يتيب إذا اتقى الله عز وجل فيه في إكرامه وإحسانه لي والله لا نبيه وأدرم من أحسن عملاء الله إحسانه عم. أتابعكم الله أمشكم وعطائه من الزفاة من الإنسان ؟ بالنسبة لليسين حيث الأصل مرده إلى ديتنا من المسلمين ولذلك يسعر عليهم ديتنا من المسلمين فأما الزكاة لا يعطى منهم الذكاء من حيث الأصل نظام يحنده أن له يعني تولى ولي الأمر الأمر لا يعطى منهم الذكاء ولذلك الأيتام الآن إذا وجد الدور تقوم عليه ويصرف عليه ديتنا من المسلمين لا تحقه من الذكاء أنه موقفه وأسند ده تسند أمرهم إلى من يتبقى إن وجدت حاجة وعوض احتياجين للإنفاقين ممكن أن يصرف لهم من الزكاة لكن هذا عند الضرورة أنه من حجر أصل أنه مجلسور يكون في بيت 8 مسلمين تقلّوا بذلك واستكفوا به تعالى أثابت من رؤس أثابت الله وبيض الشيخ وهل يأخذ هذا حكم اللقيت اللقيت وحيث أعقائه من من الشيخ اللقيف يعطى من الذكاء للإنطاق عليه هو الذي ذكرناه من اللقيف أي إذا كان له مفرق زيطان المسكين لا يعتبر محتاجه يعني تسقط نفقته مداما من المسكين تكفل به وفي هذه الحالة من قد من الذكاء للفقير والمسكين ومن ثم الله عز وجل من هذا الله ومن الله فهل يقول هل يجب التعريف باللقيط على وجدانه والبحث عنوانجاه؟ نعم في حالة وجدانه يعرف به إذا غلب على الظن الضياء وفضيحه ذلك أنه إذا وجد صدياً صدية وغلب على الظن أنه مفقود من والديه فعلي أن يعلم أن هناك ضرر مترقباً على عدم ربه لوالديه لان ان يتذرر بال فقدان الذي بلقدان ابنها وبنتها وتصيبها النساوس وربما حتى فقدت عقلها هذا نبي الله يعقوب عليه السلام فقد بصر وهو من اولي الحزن من اهل الصبر الذين انهم الله اسند الثابت وهو يعلم أن لدى سيج ثم ظن مخ من فقد ولده بدون عليه من هنا لم يحب المسلم أن يخذ منجهات حتى يبتأذن والدين لأنها مسألة فقط فالشيء الذي يكون فيه يعني عجور الوزن إلى والدي وتعلم أن هذه الوصيل عن طريق الإعلان وعن طريق نشر صورته والأشياء التي يمكن استدلتها عليه إن كذا الشرطة أنكم معرفة والدي عند وجود الضرورة إلى تصريلي فإنه يفعل ذلك لأن في ذلك رحمة بأمه وبوالده وقد ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يبين للصحابة عظيمة رحمة الله بخلصة فضرها وبيّن لهم عظيم ذلك حينما ضرد لهم النسل ولله النسل أسم أكمل بالمرأة لما لقد قضيها في الغزل فإن امرأة جاءت تشعى حتيثا حتى رأت ولدها وقضت ظلمته إلى صدره إلى صدرها فقال صلى الله عليه وسلم أترى من هذه طارحة ولدها بالنار قال لا يا رسول الله قال والذي نشي بيده لله وأرحم بإباده من هذه بولدها فالشاهد من هذا أنه لما أراد أن يضرف المخلص لقضية رحمة الله اختار رحمة الأم بالولد وجعل ذالي عند الحاطب فرجوع إذن لأمي الجنس لأمي هذه فقال صلى الله عليه وسلم انفرق بين والدتين وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم قيم فالأمر عظيم يعني ما دال أنه يمكن الاتصال به يمكن السؤال التحربي ويمكن التعريف لأنه يجب علينا تعطى ذلك لأن, في لأن السكوت عن ذلك فيه ضرر وتفيد لحقوق الولد وإدخال للضرر عن ضرر مستقن وإدخال الضرر على والدين ولا يجد إدخال الضرر عن المسلم قال صلى الله عليه وسلم الحديث الحسن ما ضرر ونظرات الله سابقه الله فضيلة الشيخ مؤذن يؤذن ثم يذهب إلى بيته ويؤذي راكبة الظهر القبلية ثم يأتي ويقيم الصلاة ويقول إن الصلاة راكبة في المنزل أفضل فهم هذا العمل الصحيح وجزاقه لله نصيرا ماشه الله فتن مؤذن يساء المشاهدين يا إخوان الإجتهاد في العدلة ليس لكل أحد الإسلام العلماء رحمة الله الواحد من يشتغل على رقبته لا يريد أن يشتغل والأدلة أمام خوفا من الله شكاة سبحانه وتوقف هذا شكهاد خاطئ وفعل الخطأ لأن الذي صلى الرافق وكفي بيته نهى عن الخروج عن المسجد بعد الأذان ومنع من دار السلام والسلام نهى أن يخرج الرجل بعد الأذان من المسجد فلا يجد الخروج من المسجد إلا من عدو والقضائي ليس في اذن يريد ان قال في نفسه قد تضاعف في الصلاه انه ليس اصعب من ان تضاع بنيه يخرج ان المسجد ان لا يجب طلب السنه الكره النهي من هذا كما هم هذه السنه وهذه السنه اداء السنه الراسبه افضل من له من المسجد يقول ابو هريره رضي الله عنه ما راى الرجل خرج من المسجد بعد الاذان هذا قد عاصى ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. قد عاصى أبل قاطمتها إن أعطى رسول الله فقد أعطى الله فما يمكن نقد نقول أطلب سنة بمعصية سنة هل أجدت رجلا يأتي يريد من قبل الحجر على الحجر الطير وقال مهي عنه طيب المحرم ومحرم يأتي طيب عشان سنة الطبير وقل لا لأن إذا تعارض المسلون مع النهي وجد المتفاف عن النهي لأن النهي السلام بينهم هذا فقال إذا أمرتكم لأني فأتوا منه وإذا نهيتكم فانتهوا فجعلنا مسألة النهي أعظم قال في حضر المجنون الخالفون عن أملهم أسيبهم فتنة فالدارس ينبغي عن هذا المؤذن يبتق ولا يجب حتى الخروج مع هذا الباب إذا أذن المؤذن يبقى في المسجد وليس يبقى للفروج ونبه على إما أن أئنهم مؤذنين وطلاب العلم الخطباء قدوة للناس إذا كان المؤذن يؤذن ويخط من المسجد أو يخط إلى جسد مثلا خارج المسجد أو في غرفة المسجد ويأتي عند الإقامة ولماذا نتعالى عن الناس ولماذا نتميز الناس ولماذا نبغي الأماكن الخاصة لا يدخل منها إلا الخاصة ولا يخذ الإنسان من النفسي تحت الأذان إلا من المذب ويقوم هناك مؤمن الحفظ والصيانة وإذا قل لي اتقد الإنسان ملايا من الملايات الشرعية كالأذان والإمان والفذية والتعليم والتدريس يمضغي المنفسي لنصب القدوة وأن هناك واجبا عليه أن يحفظ شقة إمامته في فالناس إذا مضربوا يخرجوا من الناس هل كل الناس يعني من أن يصدقوا في سنة خلافة؟ هل كل الناس سيحسن جذبا؟ الأمر الثاني إذا رأوا بإمنا عين أن المؤذن دخل عند الإقامة فالمهم أن ذارك يتخلفهم وليدخلوا إلا عند الإقامة لأن المؤذن لم يدخل إلا عند الإقامة فالذارك ينظر أن يكون بعيدين من هذا وعند المؤذنين أن يحفظوا ما أنفذ ونظر إلى نسكه فرى فيه مؤذما يذكر من النسكه ويؤذن ويبقى يقرأ شكاب الله عز وجل ويقوم يصلي والله يأضو في العين والله إن من الناس من جب المؤذن أكبر من يجب إيمانه النار محفظ على سنة محفظ الخير وأن فيه من بشاء الخير التي تدل لأنه أهل الأذان فعلينا نحن بأن الله كان وتعالى إذا وضعت إيمانا أو وضعت مؤذما فلتعلم أنك مودة بحولك ولا قوةك ولكن مبأت الله لك وتفضيل الله لك نابع من هذا الشرق والدين فتحرص على أن تحبب الناس من هذا الدين وتحرص على أن ينظر الناس من هذا الدين نبرك الهيضة لا نبرك الالتخفاء فإذا خرج المؤذن من دعدي أباني فخف النفس وكرس النفس, ونكرش النفس ولربا يطرأ أيضا أمره النفسي بيحتاج إليه ولربا يطرأ أمره يعني مكروه لا قدرناه شيء فوجود المؤذن أمر مهم جدا ولا ينبغي خطيق الخروض بل حتى لا ينبغي التمذل نهائيا لأن الدخول عند الإقامة كان من هدي الأئمة لذلك لا ينبغي نشابههم وغيرهم من الناس الدخول عند الإقامة هذا من هدي الأئمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيد عند إقامة الصلاة وكان بلا المكناة الصحيح إذا سمع الخشفشة وراء السفق قامت الصلاة حتى قال الله عليه وسلم لا تقوموا حتى ترموا فهذه الأمور التي تميز بهالآلنا لا يشاركوا في عائلنا لا يضغع إلينا أن نتفضل عن ناس ونتفضل عن ناس إلا بتقديل الشرق وكان أن شائحنا حمد الله عليهم حتى والله إن كان إذا جرسهم جالس منيزة وعراض منها وقريبا منهم من طلاب من العلم يكهروه وينهروه وكانوا إذا جلس من المجلس رجاء طالب علم فجلس في المجلس من قبل نجيء في المجلس تميز شدوا عليه وأغلقوا عليه في زماننا الدخول من المنافذ الخاصة أو التنقل في موضع الايمان التنقل في موضع الايمان هذا يركز الايمان وكنا تقدم عن الناس نصد على الناس هناك شيء من الاداب ربط الان دائما يكون في الاحسن فيها قلنا افضل من ان الشخص يكون في الاحسن يكون عنده الرحال حوله الا من الذي يتردد على ثاني شيء في تقديم على عن الناس سواء في الخروج او الدخول أو شبه الخروج او شبه الدخول لا ينظر أن يكون إلا لمنخس في هذا الحق الناس لهم الحق لا يجد أن يعلو عليهم أحد إلا الحق ولو كان من هناك مدخل خاص في لا يجوز أن يدخل أحدنا لأنه يتفضل على جميع من في المسلم فإذا جاء أي واحد ودخل مع الشيخ من مدخلنا ومع الإمام من مدخلنا كان هذا مذنب الكبير ولربما قدوا تركيه تركيه من نفسه عنه مع الشيخ فهتمة للتابع وفتمة للنشور طالب الإن والأذن وهم الأذن وأثبات لأنه المؤذن تابع للإنها وطالب الإن تابع للشيخ دائم ينبغي أن يخفر شقوق الناس لا يتعالى أحد عن الناس ولا يتميز بصفة ولا سنف ولا دل إلا إذا فضل الله عز وجل وذلك حتى بعض العلماء يكرر أنه إذا انتهت بالصلاة أن يتقدم الشخص على الصفح إذا كان في الصف ينحبه. إلا إذا كان مضروراً مع مضرب أو مرض شيء كان يحب أن يتأخر عن الصف لأنه لما يتقدم على الصف تميل هكذا يبدأ يتمنى أن كان الإيمان تميل لأن هذا الموضع, الموضع تقدم ومن هنا نصه بعض الظلماء على أنه عندما صل الإيمان من الأذكار لا يبقى في المصلة لأنه جاء له التقدم لضرورة وحاجة وهي الإيمان فإذا انتهى منها ينتقل الى مكان المنسكين ولذلك أظن كلهم تجدون هذا مشاعر وصدناء الكبار كان لهم نوضع جسومه بالفترة لا ينتحد من جناس المنصنة كان يتكلم على ثالث او مكان مخصوص في جسوم فيه ثمية في ذنبه بعد الجماعة و بعد الصلاة ينتقل لهذا المكان بيجسي فالسائل يأتيه شيء ولا يتمين عن الناس كل هذا تضرر الناس لهم حقوق ولا ينبغي التعالي عن الناس التميز عنهم إلا بالإحقاق نصري فوازم عن المؤذن أولاً يعني الوصية أن لا نسيح في المصوص. ومن قال في الدين برأيه فقط أخطأ ولو أصاب وفي ذلك خديث مخدوم متكمن في سنة دي. لكن العمل يدعى لهم على أنه أخطأ يعني أخطأ بالجرع على الاجتهاد وغليث الآن ولو أصاب يعني أصاب الحق هذه الإصابة شيء آخر لكننا نتكمن على كونه ماذا؟ أخطأ هذا الاجتهاد وغليث لأهل النجدة فمن يتعاطع ويبذره ويعلم أنه لا يتحفظ منها فالشبهات مهلكة فالإنسان يتقل الله عز وجل فلا يشتهد من عنده حتى لا يكون ظالم في نفسه وقد يتعله هو الهياذ بلا يدحله الله منظلا لغيره إذان أن يتحفظ نصر الله العزيز قدنا شكرين ويعطينا عن الزلل وأن يوفقنا في القول والهمل وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم